بوك تو تيتوذيت اي شتات سبعة وثمانون سبعة وثمانون إشكوارا اي فوليه مدالة ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد ne duhet t uisim lulet لقد كان علينا ان نسقي الورود لقد توجب علينا ان نسقي الورود duhet t rregullonim banesën لقد كان علينا ان نرتب الشقه لقد توجب علينا ان نرتب الشقه دوهد ت لانيم انت لقد كان علينا ان نغسل الصحون لقد توجب علينا ان نغسل الصحون ا دوهد ت باغوانيت لوغارين هل كان عليكم ان تدفعوا الفاتوره هل قد توجب عليكم ان تدفعوا الفاتوره ا دوهت طاغوانيت پر هيرين هل كان عليكم ان تدفعوا رسم دخول هل قد توجب عليكم ان تدفعوا رسم دخول ا دوهت طاغوانيت جوب هل كان عليكم ان تدفعوا غرامه هل قد توجب عليكم ان تدفع غرامة كوش دوهت تنده من الذي كان عليه ان يودع من الذي قد توجب عليه ان يودع كوش دوهت تشونته هرث ن ستي من الذي كان عليه ان يذهب مبكرا الى البيت من الذي قد توجب عليه ان يذهب مبكرا الى البيت؟ كوش دوهت ت مرته ترنين من الذي كان عليه ان ياخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه ان ياخذ القطار؟ نه نوكونيم ترنين جات لقد اردنا ان لا نبقى طويلا لقد اردنا ان لا نبقى طويلا زدونيم تپينيم اسچ لقد اردنا ان لا نشرب شيئا <تصفيق> لقد اردنا ان لا نشرب شيئا نوك دونيم تو پستيسن لقد اردنا ان لا نزعج لقد اردنا ان لا نزعج تيشا تمرن تليفون لقد اردت ان اتصل للتو بالتليفون لقد اردت ان اتصل بالتليفون تيشا تبرسيس ن تاكسي اردت an atlub sayyarat ajra aradet an atlub sayyarat ajra tasha t udhutoja per n shti pi aradtu tahdidan an adhhab ila al bayt aradet tahdidan an adhhab ila al bayt mendova se doje t merje gruan n telefon فكرت انك اردت ان تخابر زوجتك فكرت انك اردت ان تخابر زوجتك مندوفا سدويه تمرين ن تليفون انفورماسيون فكرت انك اردت ان تتصل بالاستعلامات فكرت انك اردت ان تتصل بالاستعلامات mendova se doje t porosisce 1 pic fakkertu annak aratta an tatluba pizza fakkertu annak aradtat an tatlub pizza